يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصوات فَقَصَوْتِ ا ل ن َّ ب ِ ي ّ وَلَا ت َ ج ه َ و ر ُ و َ ل ا ت ج ه ر و ا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أ َ ت َ ح ْ ب َ ط أَعْمَالُكُمْ أ َ ت َ ح ْ ب َ ط أَعْمَالُكُمْ وَأَنْ لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين ا م تحن الله قلوبهم للتقوى لهم نطفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من حجراة أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غ و رحيم ر يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ف َ س ِ ق ب ن ب َ ف ت َ ب ي َ ن ف ت ب ي َ ن ُ أ َ ن ت ُ ص ي ب ا ق َ و م ا ب ج َ ه ا ل َ ة ف ت ُ ص ب ح ح ا ع َ ل ى م ا ف ع ل ت ُ م ن ا د م ي ن و َ ع ل م و ا فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعلتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان هلا ؤ ء أ ه ُ م الراشدون ف ق د ا من الله ونعمه والله عليم حكيم و إ ن ط ا ء فتان من المؤمنين قد تلو ا فأصلح بينهما فإن ت ب غ ت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبتغي حتى تفي فقاتلوا َّ ت ي ت ب غ ي حتى تفي إلى أمر الله فإن فات ف أ ص ل ح و بينهما بالعدل و َ ق ص ط و إن الله يحب ا ل م ق ص ط ي ن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 منهن ولا تلمزوا ا ن ف س ق ولا تلمزوا الفسق ولا تنابزوا بالألقاب بأس لسم الفسوق بعد الإيمان و م ن لم يتبعوا دينك هم الظالمون يا أيها كثيرا الظن. يا أيها الذين آمنوا جتنبوا ك ث ي ر ا من الظن ا أيها ل ذ ي ن آمنوا جتنبوا ك ث ي ر ا ن الظن إن بعض ظن إثم ولا تجسسوا ولا ي غ ت ب بعضكم بعض ولا تبعضكم ب ع ض ا أيحب أحدكم أي يأكل لحم أخيه م ي ت ا أيحب أحدكم أي يأكل لحم أخيه ميتاً, ميتا فكرهتموا واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب الرحيم يا أيها الناس إن خلقنا ك َ ر و ن وأنثا إنا خلقناكم من ذكر وذكر وأنثا وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إ الله ع ل الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن ا و قلوا و لَ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ م لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم و أ ن ف ُ س ه م في سبيل الله أ و ل ا ء كهم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات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 عليك أن, علي عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان أنتم إن صادقين إن الله يعلم ما في السماوات وما في إن الله يعلم مغيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون.